مِن قَبْلِ هُدَى النَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ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 كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاد قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد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 والله عنده حسن المآب قل انبئ ان كن بخير من ذلك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 جَهِدَ اللَّهُ إِنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمُونَ بِالْقِسْطِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ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 فَإِنْهَاُّكَ فَقُلْ أَسْلَمْ تُ وَدِهِييَ لل اللَّهِ وَمَن التَّبَع وَقُلْ للَِّذينَ أُوتُ الْكِتابَابَ وَالأُمِّينَ أَأَسْلََمتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُ فَقَدِهتَدَوْ وَإِن تَوََّو فَإِن مَا عَلَيكَ البلاغ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 وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ على كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ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 إن تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد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 وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ قَالَتْ مَرْأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ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 َقََّلَهَا رَبّهَا بِقَولٍ حَسَنِ وَأَ بَتَه نَباتةً حَسَنَ وَكَفَّلَهَا زَكَرية كلُل ماَا دَخَلَ عَلَهَا زَكَرِيمِحرَابَ وَجدَع دَهَا رزقاق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 مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ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 قَيِّب نُوحِيهِ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِم إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِم إِذْ يَخْتَصِمُونَ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 وَيَكَلِّمُ النّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصّالِحِينَ قَالَ رَبِّي إِنِّي أَخَافُ أَن يَكُونَ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بِشَرٍّ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ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 من العلم فقل تعالوا نذعوا أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين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 فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد أفلا تعقلون هَا أَنتُمْ هَا أُولَاءِ حَاجَجْتُمْ فِي مَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٍ فَلِمَا تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٍ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فكَانَ إبرهِ مُ يَهودَو وَل نَصْرانيَ وَلَ كََ حَنِي فًَا مُسِْمَ وَمَا كانَ مِنَ المُشكين.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 نَهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَنْ يُتَاهَ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ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 مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن كُونُوا رَبَّانِيِّنَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا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 وَإِذ أَخَذَ اللَّهُ مِثَاقًَا النَّ بِينَ لَمَا آتَيتُكُم مِن كِتابِ وَحِكمْمَةِثُم م جَ أَكُم رَسُونٌ مُ صَدِّقُ لِمَا مععَكُمْ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 أَفَغَيْرَ دِينِ الله يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ قُل آمَنَ ٱلنَّبِىُّ بِٱللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْمَٰعِيلَ وَإِسْحَٰقَ وَيَٰقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِىَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبِىُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ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 كُلُّ طَعَامٍ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ على نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةَ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 إن أول بيت مضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا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 وَكُتُمْ على شَفَاحُفْرَة مِنَ النَّارِ فَأَْ قَذَكُمْ مِنهَا كَذَلِكَ يُبَين اللَّهُ لَكُمْ آيَاتلَ عََّكُمْ تهتَدُون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 لَن يَضُرُّوكُم إِلَّا أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُم يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ فَمَا لَكُمْ مِنْ مَصْرُورٍ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنْ اللَّهِ وَحَبْلٍ من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 قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ هَا أَنتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْضِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْضِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا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 وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرِفًا فَمِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الْرِبَىٰ أَضْعَافًا مُضَاعَفًا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَاتَّقُوا الْنَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالْرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَسَارِع إى مَوغفِرَةٍ مِر رَبِّكُم وَجََّاتٍ أَْضُهَا السماواتُ وَالْأَرضُ وَعَِّت للِمُتَّقينَّينَ يُ ف قُونَ فِي السَّرَِّّ وََّّر الرَّاء وَالكاضنين الغَيضَ والعَافِينَ عَن الناس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 وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ فَوْضَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ فَوْضَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ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 إِذْ تُصَيْدُونَ وَلَا تَلْهُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَهْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَادَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ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 يَقُولُونَ هَل لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ لنا لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا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 فَبِمَا رَحْمَةِم مِنَ اللَّهِ لِ تَ لَهُم وَلَكُ تَثَظًا غَليضًا الْ القَلْبِلَثَبُّ مِنْ حَوْلِك تَخُ عَنْهُمْ وَسْتَوفِر لَم وَشَاوِهُم فيِي الأممر فَإذاَا عَ زَمتَ فَتَوَككًا عَى اللَّ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 لَ قَدمَن اللهَّهُ على المُؤمِنينَ إذبثَ فِيهِم رَسُولًا مِنْ أَفُسِهِمْ يَتْنُوا عَلَيهِم آياتِهِ وَيُزَكِيهِمْ وَيُزَكِيهِم وَيُعَّمُهُمُ الْكِتابابَ وَالْحِكمَتَ وَإِن كَانوا مِنْ قَابِلُ لَ فِي غَلالٍ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 وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتِقَالُ جَمَاعَةٌ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ دَفْعُ قالوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّاتَّبَعْنَاكُمْ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 ان لا يضيع اجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القر للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم الذين قال لهم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 م كانَان اللَّهُ لَذَرَ المُؤمنِنينَ على مَأَنثُمْ عَلَيْهِ حتىََّ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيب وَمَا كانَان اللَّهُ لِيُطُلِعَكُمْ على الغَيْب وَلا اللهَّه يَجدَِّ ب مِرُوسُلِهِ مَ شَاء فَآامِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُِ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 ل تُبِلَ فِي أَموَالِكُم وَأَمْ فُسِكُم وَل تَتسْمَع مِنَ الذي نَ أُوتُكِتابابَ مِنْ قَابِلِكُمْ وَمِنَ الذيينَ أَشَْكُ أَذًا كَكثيرَ وَإِن تَصْبِروا وَتَاتَّخُ فَإِن ذَلِكَ مِنْ ععَزْمِ الأُمُور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 ربنا وآتنا مَا وعدتنا على رُسُلِكَ ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تُخْلِفُ الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لَا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى